sha ta'yunak fols العاشق بحضان الغربة لو طال غيابة يرثل روحة بجلحش وقل شوفت احبابة وانا وصيفك نبض وقالب همث ولحفة وخاف وحب مشبوحة إليك يسألني قلبي خلاص عمري عليك عيوني تربي أجي بجمرة آنيني أطوفك وطش باقي السنيني بجي فوفك الشاط وصل زهجي الغالي يحمل جنحا إليك شوقي وهيا شدت رجل عيني في شوفك وطشباقي في صنيني في شوفك أتنظرك اللحظة وقلبي ناشدني ويسهل عنك وبمحاب ظنوني لما لقاك أتأمل دمعي بليلك نجم وانثوياك يا أحلى وأرواكي الحلم بعيون تنفسي الوجهك بسمة رسمها حلم الأخضر تفوح بمسكي ورا في وعي مجمر حلم لما انت جيني يضيي ۶ باقي ثليني بجي فوقا الشاط عيونك وصل زهجي الغرامي يحمل جنحان ايلك شوقي وهيامي اشتك وجل عيني قهرت في ومدمي ما تشوف مركتها عيوني وبدمع لي همي قلبي لاشقهامي وحن وعقلي بنار شوقك جن من غيرك يملكني خادم لك اسمي بكل حلامي يا بوصل ثمنياتي أبحث عنك لقيت أكثر حياتي اشتيطن مرة حليني عفك قطش باقي سنيني بشيف وفك انشاط عيونك وصل زهجي القرار يا ولي يا لي اشوفك لا عيني ليش اشوفك واتش باقي سنين اشيفك نار يا نجمه هند الثار نار الفرقه ما يحمل صبري دونك دق من جبينك ضحكات الفجر كدلال بامري وبغير عيونك تصير ايامي مره افنى بحبك عهد والبر يجرى تظل كبت يقيني حروفك وتش باقي ثنيني الشاط عيونك وصل زاج الغرامي يكمل جنحان <تصفيق> ايلك شوقي وهيامي اشد تبرج لعيني بيشوفك <تصفيق> واطش باقي سنيني شيف وفاك باقي <تصفيق> اثنين